لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم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 إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال أبوبي معهم والطير وألن لَهُ الحديد انْعَمْتُ لَكُمْ بِهِ وَقَدَّرْتُ فِي السَّمْتِ وَأَمْلأُهُ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنِّي كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غدوها شهر, ورواحها شهر لَهُ عَيْنَ القطر ومن الجن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 فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ إِن كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَلِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ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 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم, وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن فِي في ذلك لِكُلِّ لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه, فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان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 وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا او اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما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 يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفتراه وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين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 فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلِ اِنَّمَا اَعْيُضُكُم بِواحِدَةٍ أَن تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَةٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّةٍ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 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوس من مكان بعيد